وان فصيلته التي تؤمن ومن في الارض جميعا ثم ينجيه كلا انها لظا نزعتا للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى ان الانسان خلق هلوعا 122. 123. 124. 125. 126. 126. 127. 128. 128. 129. 129. 121. 121. 122. 122. 132. 133. 134. 145. 156. 157. 157.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 لا يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب اننا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون